قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آل ذاتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إِنَّ قَوْلُ إِلَّا اتَّغَاكَ عِضَالِهَا تَنَبِي سُ قُلْ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَالشَّهَادَةَ من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صِيَاطَ الْمَسْكَنِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ قَدْ أَبَى وَيَسْتَخْلِفُ رَبُّكَ مَن يَشَاءُ ۖ وَلَا تَجِدُ لِسَنَا رَبِّكَ مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَا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 تَوْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّا إِنَّ عَدْوًا كَثِيرًا رَبُّهُ أَنَا أُعِدُّ لِلْعَادِ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ كُفْرَكُمْ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ كُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَ in